بح الله يا مؤمنين وحدوا الله اسم اللطيف عنا يصد الخطر والكائنات عيش بسم اللطيف يا طالب البرهان شوف المطر انزل بخفه عن نبات الضعيف يا مؤمنين سبحوا الله يا مؤمنين وحدوا الله ولا تخفى عليه خافية الخلق كله من كبير او صغير يا نفس كوني صافية راضية يا نفس كوني صافية راضية اللي يعلم ما يكن الضمير يا مؤمنين سبحوا الله يا مؤمنين وحدوا الله حليم من حلمه على اللي عصا صار عليه الخير واستمهله يمكن في ساعة يرتجع عن هواه أو ينتئ منه ولا يهمله حي الله يا مؤمنين وحدوا الله يا مؤمنين وحدوا